في بعشر وأتمناها بعشر مَنِّ قَاتُوَبِ أَوَبَعِنَ وَقَالَ مُوسَى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وأتممناها بعشر تمم ما قطب أبعدين ليلة. فقال ونخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين We'll then... فَلَمَّا تَجَلَّا عُبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعُوا وخوّى موسى صعقه فلما أباق قال قَالَ قال سبحانك, <تصفيق> قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قام كان فسوف جعله دكا وخى موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانه قال سبحانك تبت إليك وأنا برسالتي و بكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله